Tere, tere, tere, tere, أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذرن علي أبقى أحبك لين يوم الدين أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجى Ik ben het hier ik بك حيل تعبني حسك طرز من ايدي كذا فجأة بغمضة عين محد غيرك يبكيني محد غيرك يفرحني جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين حبيبي تدري شلي حسيت طر من ايدي ذا فجاب غمبت عين ما حد غيرك يبكيني ما حد غيرك يفرحني.